Bismillahirrahmanirrahim Amana Rasul bima unzila ileyhi mir Rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi ve mala وأياته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا وإفرانك ربنا وإليك المصير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 Vâf ettiyiz bize, Vâfif ettiyiz bize, Vâfif ettiyiz bize, Vâfif